وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مطلقين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما تمسّعوا فسوف يعلمون، أو لم يروا أن جعلنا حراً آمنوا، ويتخفّف الناس من حولهن، فبالباطل يؤمنون، وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم من من افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاء؟ أليس في جهنم مثوى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِف لام